إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هم مُحْفِرِينَ الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه نشهد أنهم صلى الله عليه وسلم قد بلغت الساعه واتى الامانه ونصح الامه وجاهد بالله حق جهاده حتى اتاه اليقين من ربه فصلوات ربي وتسليماته عليه اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر أمور محدثاتها وكل محدث بدعه وكل فدعة ضلالة وكل ضلاله في النار ثم أما بعد يقول الله تبارك وتعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان وإن الله لوعى المرسنين الآية التاسعة والستون من سورة العنقابوس هذه الآية على إيجاد كلمات وقله فروفها فإنها تشتمل على نجاة الإنسان في الآخرة وتوقف له طريق الخير في هذه الحياه الدنيا الله تبارك وتعالى وضع في هذه الايه خبر وهذا الخبر جواب لمن فعل امر معين كانه الشرط والذين جاهدوا فيها بمعنى اذا جاهد الانسان من مقوما كبيرة. الأمر الأول الجهاد في الله عز وجل، ويعني أمرين: جهاد النفس إقامة الله تبارك وتعالى، وجهاد النفس بالأمن بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على أدم المنافقين واجابتهم وكتاب الكافرين والمشركين وأهل الكتاب الذين يرفضون الدخول في دين الله عز وجل. فهذه الكلمة لها معنى عظيم الذي جاهدوا فينا أن يبدا الإنسان بجهاد نفسه في طاعة الله تبارك وتعالى والجهاد هو بذل الجهد فلا بد أن يبذل الإنسان جهده في طاعة الله تبارك وتعالى كما قال الزمرشي رحمه الله في طاعة الرحمن ابذل طاقتي فلا بد أن يبذل الإنسان طاقته بطاعه الله تبارك وتعالى يقول عبد الله بن سعود رضي الله عنه صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقال للقيام حتى هرمت بامر السوء قيل وما هرمت قال ان اجلس وأدعى رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما سبحان الله ما اعظم اتباع اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وما الله عنه انظر إلى هذا التعبيد عبد الله, عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول لأنه إذا جلس من التعب وترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما فأن هذا هو السبب فكيف بالذين يخالفون رسول الله صلى الله عليه وسلم على كيف بالذين يعصون أمره كيف بالذين يقدمون كلامهم على كلامه كيف بالذين يتركون دينهم ويحكمون الضرانين الوضعية؟ كيف بالذين يعلمون سننه الواجب والمستحبه ولا يرتبطون إليها؟ هذا بيان للناس لنعلم من النبي صلى الله عليه وسلم عند أصحابه الذين مقاضوا له وحملوا من بعده فعلموا الناس ونشروا الإسلام وكسروا شوكه الكبر بالجهاد من هنا دفلة الإسلام نعلم مدى مجاهده النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه في الله عز وجل وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تاخر ومدى مجاهده أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لانفسهم بطاعه الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم يقول بذائقا صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث بصحة مسلم ففتتحت ففتتح البقره فقلت ذكر عند المياه فمضى فقلت يقرا بها النساء فقلت بها حتى اتم ثم لهذه الإطارة إنها بصلاة خاصة وليست صلاة الجماعة إنها بصلاة الليل والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من صلى بالناس من يغفر ومن صلى لنفسه فليقوّل ما شاء النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ من فقرة ثم النساء ثم آل عمران ويبتع بها في واحدة ويطيل ضفور ويطيل السجود. ولا أدني ماذا قرأت رفعة التالية هنا قطعا اولا ان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل العباده كل هذه البطاله في رضوان الله عز وجل فليس رضوان الله عز وجل بالشيء اليسير الامر الثاني ان المؤمن يستلذ بهذه العباده ويستعذبها فليس عبئا على عاتقه يريد ان يضع عنه ليستريح وانما هو عالم من طاعه الله عز وجل يعيشه فيفتح الله عز وجل عليه من محمده وحسن الثناء عليه ما لا يفتحه على الغافل وعلى النائم لا يستمع من أطاع الله عز وجل وأجهد نفسه بطاعته ومن اقتصر على الفرائض وربما قصر فيها من قناة سالة الجنة في درجات يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة ليرون أو ليتراؤون أهل الغرة فوقهم كما ترون الكوكب الثري الله في السماء قالوا يا رسول الله تلك منازل الانبياء لا يبلغها غيرهم فقال صلى الله عليه وسلم بلى والذي نفسي بيده اناس امنوا بالله وصدقوا المرسلين الله عز وجل سماه نفسه الحكم العدل فلا بد ان نعلم بان عبد الله عز وجل يقتضي وقد افترضه على نفسه ولم يبره عليه احد w tym momencie, w którym jestem w stanie zainteresować się tym, co jest w نزل نزلت كان ابو بكر رضي الله عنه يؤاكل رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخرج يده من الطعام واخذ يبكي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ابا بكر فقال كيف لا ابكي يا رسول الله او كيف يهنم لي الطعام وقد احصى الله علينا أمثال الذر من الخير والشر والذر والنمر الصغير وزن هذه النملة الصغيره خيراً يجده الإنسان في ميزان حسناته ووزنها شراً يجده في ميزان سيئاته. ومن هنا أخوة الاسلام كانت المعركة بين النفس وبين الإنسان بين الشيطان وبين الإنسان أن يجاهد الإنسان هذه النفس وأن يجاهد هذا الشيطان وأن يجاهد ميولها نحو الدنيا ونحو طاعة ونحو الكسل. وان يبادر الى طاعه الله تبارك وتعالى نعم هناك اوقات يستريح بها المؤمن وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه ولكن كانوا يبذلون ما يستطيعون من وسعهم بطاعه الله تبارك وتعالى اخذ الاسلام ان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان همهم ان يطبقوا هذا الدين في انفسهم يقول أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أصحاب الصفة أضياء الإسلام والصفة هي السكارة في مؤخرة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم يسكن فيها الفقراء ممن لا لهم، لم يكونوا متسولين ولا أفسانا وإنما كانوا يقضون وقتهم في تعلم القرآن ولا تخرج في سبيل الله عز وجل إذا خرجوا فيها ثم بعد ذلك قال فكنا نحامل على ظهورنا فنتصدق لما نزلت ايه الصدقه قالوا اضياء الاسلام لا ماوى لهم خرجوا جهادا في سبيل الله عز وجل ليس لهم ملء الا سلوكهم حملوها على اكتافهم وجلسوا في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم نزلت ايه الصدقه وهم لا اقصده لهم ولا حسابات في المصارف ولا بتقول بالله عز وجل فخرج فقطع الحظر وحمل من الاسواق على ظهورهم فتكسب شيئا من المال فتصدقوا به لين تبارك هذا هو النفس الرسول صلى الله عليه وسلم يقول على نفسك وقال صلى الله عليه وسلم انك لن تسجد لله سيئا الا رفعك الله بهذا الرجل نحن لا نلتفت الى مثل هذه الاشياء وكانها كلمات عابره ولكن اذا ما اتخذها الانسان دستورا ومنهجا في هذه الحياه فان حياته تتغير باذن الله تبارك وتعالى ان يفكر الانسان في مجاهده هذه النفس عندما تتكاسل عن قراءه القران وعندما تتكاسل عن الصلاه وعندما تتكاسل عن اداء عمل دنيوي يرفع الانسان في دينه ودنياه ويكفه عن التسول وعن مد اليد للناس هذا من امر الله عز وجل الذي اراده للناس وهذا الذي ينظم حياه الناس وهذا الذي يرفعهم فيها الدرجات في هذه الحياه الدنيا ويوم القيامه والذين جاهدوا فينا لنزينهم سبلنا ان سبيل الله عز وجل واحد وهو دين الإسلام وهو الصراط المستقيم الذي أوضحه الله عز وجل بكتابه وان هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك موصاكم به لعلكم تتقون ولكن السبل التي ذكرها الله عز وجل هي تعبد ذو الخير، من فالإنسان في هذه الحياة مفتحة أمامهم, أمامهم أبواب العبادة لا بد أن يعلم الإنسان بأن لله عز وجل عبادة بكل شيء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقولون يا رسول الله ذهب أبو الكتور بالوجود وهو حديث مجرور يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بكتور أموالهم فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم اوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به فان من كل تدبيره صدقه وكل تحميده صدقة وكل تسبيحه صدقه وكل تهليله صدقه وامر بالمعروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه وفي بضع احدكم صدقه قال يا رسول الله اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر قال فرايت اذا وضعها في حرام كان عليه وزن فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر فقالوا يا رسول الله بعد حين لقد سمع اخواننا في فعلنا ففعلوا مثل ما فعلنا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فضل الله وفيه الله من يشاء بمعنى ان الاغنياء صلوا كما صلوا وصاموا كما صاموا وكانوا يتركونهم بالتصدق بالاموال النبي صلى الله عليه وسلم علمهم هذه الاذكار التي تعبدوا الصدقات فسمع بها الاغنياء فواصلوا العباده التي كانوا يؤذونها مسبقا واضافوا اليها الصدقات جاء الفقراء مره اخرى يشكون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا سمع اخواننا ففعلوا من عوز مثل فعلنا فاخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا قد الله عز وجل فيه من اشياء انظر كيف كان الناس يتنافسون على ضاعه الله تبارك وتعالى ونحن نتنافس على الدنيا لا يفكر واحد منا لهذه الحياه ان يقود انسانا معينا بطاعته وبعمله اذا راهم طاعه لله عز وجل ربما لنفسه وربما اصدوا وربما تُعج به دون ان يحرك ساكنا. ان الله تبارك وتعالى يقول عند النعيم فيقول إقامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فالله تبارك وتعالى يدعون لأن تنافس الدرجات العلى واخبرنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم في أن الله الجنة فسألوه للدوس فينا أعلى اعلى الجنه ووسط الجنه ومنه تفجر انهار الجنه وفوقه عرش الرحمن ومن هنا هذا الإسلام ده علمنا الله تبارك وتعالى ان نبحث عن معالي الامور في عباده الله عز وجل ان نكون من المتقدمين لا ان نكون من الهديان الله تبارك وتعالى وسط المؤمنين فقال والذين يقودون ربنا لنا من ازواجنا و الله عز وجل على جميعا قاده للخير الخير مفاتيح له مغاليقا الشر اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أقول قولي هذا أستاذ الله الحمد لله الصلاة على الله صل الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تدى والذين جاهدوا فينا إن السبول كما الدم هي ما يختب الله عز وجل للإنسان من أنواع الطاعات ما كان غافلاً عنهم أو عاجزا عنهم وذلك بسبب طاعه يقدمها خالصة لله عز وجل فربما سجد الإنسان سجد لله عز وجل وهو خاشع فيها ذاكر لأن الله تبارك وتعالى مطلع عليه ومستشعر في هذه اللحظه بانه بين يدي ربه تبارك وتعالى ويزيد هذا السجود واذا به يتشجع ليقوم مرة أخرى ليصلي صلاه نافله أو ليتصدق صدقه أو ليتعلمه علما نافعا أو ليذهب ليحضر درسا يتعلم فيه شيئا جديدا من دين الله عز وجل أو يعين مستاجع من الإسلام كان السلف يقولون بأن الحسنة تنادي بأختها. وهنا عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا تقرب والحديث قدسي من كلام الرب جل وعلا اذا تقرب الي العبد شبرا تقربت منه ذراعا واذا تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا واذا اتاني يمشي اتيته فهو وفي الحديث المشهور في صحيح الامام البخاري من عادى لي وليا فقد اذنته بالحق ولا يزال العبد يتقرب الي بالنوافل حتى أحبه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما فرضوا عليه ولا يزال العبد يتقرب إلي بالنوافذ حتى احبه فاذا أحبته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده الذي يبطش بها ورجله الذي يمشي بها ولئن سأذني لأعطينه ولئن استعادني لأعطينه وكم كيف يصل الانسان الى درجه ان امره يصبح مستجابه دعاء عند الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم يوضح من هذا الحديث من الله تبارك وتعالى من الله Wielu z tych rozmaitych, w których jestem w stanie zadziać się w tym, co jest وتعالى بكل قيم się w بهذه co jest w stanie zadziać się w tym, co jest w stanie zadziać الإمام الامام النووي رحمه الله لا تسمى نوافل الا اذا بديت الفضائل ثم ماذا اذا احقق الله تبارك وتعالى وإذا اذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به ليس المعنى ان يحل الخالق بالمخلوق هذه عقيده كبرية وانما المعنى ان الله عز وجل يوفق سمعك فلا تسمع الا في طاعه الله تبارك وتعالى ويوفق بصرك فلا تنظر أن تبص بصرك عن المحال فيزداد قطة نورا الذي ينشي بها أي وقت الله تبارك وتعالى هذه الأرض أن لا تخرج إلا إلى طاعة الله عز وجل ويده الذي يبتش بها ثم هذا ثم العصية الكبرى ولئن سألني لأرقينهم كل منا محتاج في هذه الحياة الدنيا لآلات الامور وحاجه من عاش الله عز وجل قد جعل لك بابا مفتوحا في الدعاء ولئن سالني لارقينهم وكثير منا من محاط بالمصائب والشرور والافات والعوارض في هذه الحياه ولكن المتيا منها هو الله تبارك وتعالى ولئن استعاذني اي بجا بي خائفا مما يقرا او مما يتوقع بهم فصول الشر لبعيدنهم اي لاحمينهم من هنا اخوه الاسلام سبيل واضح ينظم لنا حياتنا بهذه الحياة الدنيا ثم يريحنا من عناية ومن قيامة. ذلك يوم مجموع لهم الناس وذلك يوم مشهود هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعوهم فيها سبحانه الله رما وتحياتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين اللهم اللهم <سؤال> صل على سيدنا محمد صلى الله عليه اللهم عنا على اللهم اهدنا سبل وعافنا وتولنا وبارك فيما الله شر ما قضيت انك تقضي ولا يضط عليك انه لا يعز ولا من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 وذلك ايضا ولي اللهم صل وسلم وبارك على النبي محمد صلى الله عليه وسلم